فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من فتنة عظيمة من فتنة عمياء كبيرة هي أعظم الفتن من لد آدم إلى قيام الساعة من فتنة أنذرها نوح قومة وأنذرها موسى قومه وكان أشدهم إعذاراً وإنذاراً منها نبينا صلى الله عليه وسلم إنها فتنة المسيح الدجال هذه الفتنة التي قلت تحذير منها في هذه الأزمان وللدجال يا عباد الله علامات ذكرها صلى الله عليه وسلم فذكر في زمانه أنه لا يخرج حتى يتغير الزمان بفساد أهله ففي السنن يقول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين فإذا كان ذلك. فانتظروا الدجال من يومه أو من غده وفي حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر فذكر علامتين كادتا أن تقع يذهل الناس عن ذكره فلم ينسوه وإنما شغلوا عنه بحرثهم ودنياهم وحديثهم وما هم مهتمون فيه وحتى تترك الآئمة خبره على المنابر فلا تجد من يحذر ومن الدجال على منابر التوجيه والخطب ومنابر الإعلام عندئذ سيخرج عليهم الدجال على حين غره أي فجأة وهم لا يشعرون بخروجه وفي حديث الصعب بن جثاء حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل الذي اخرجه عنه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم انه اي الدجال خارج خله بين الشام والعراق فعاث يمينه وعاث شمالا الا يا عباد الله فاثبتوا الا يا عباد الله فاثبتوا ذكر صلى الله عليه وسلم طرفاً من خبر الدجال فخفض فيه ورفع وزاد فيه ونقص فلما راح إليه أصحابه وجد وجوههم متغيرة من خبره والخوف من فتنته فقال صلى الله عليه وسلم لهم ما لي أرى وجوهكم متغيرة قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت وزدت فيه ونقصت حتى ظنناه وراءنا في طائفة النخل أي في نخل المدينة قال صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم نسأل الله أن يكون خليفتنا على أنفسنا وعلى المسلمين أجمعين ذكر عليه الصلاة والسلام إسراعه في الأرض قال كالغيث أي كالسحاب استدبرته الريح إذا ساقته الريح وذلك أنه يطأ الأرض كلها إلا مكة فهي حرم الله وهي حرام على هذا الخبيث وأمثاله قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإلا المدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الخبيث يقدم عليها فإذا أقبل على المدينة رآ من بعيد القصر الأبيض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا القصر الأبيض قصر محمد فكلما هم الدخول إلى المدينة من فج من فججها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلة فعندئذ يضرب صيوانه في شمالي المدينة في أرض سبخة ذات ملح يقال لها أرض الجرف هي ملتقى أودية المدينة فعندئذ ترتجف المدينة ثلاث ارتجافات فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين في المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد سئل عليه الصلاة والسلام عن فتنته قال معه جنة ونار فأما ناره فماء بارد وأما جنته فنار تلظى معه جبال من خبز وجبال من طعام تسير بمسيره دل على أنه يكون في زمانه المساغب العظيمة والمجاعات العامة الكبيرة يأمر يمر على الخربة فيأمر كنوزها فتتبعه, فتتبعه كنوزها كأنها يعاسيب النحل يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبث ابتلاء من الناس في هذا الأمر لأنه يظلهم في اعتقادهم وفي إيمانهم أول شأنه يدَّعي أنه ربُّ الأولُّ شأنه يدعي أنه وليُّ من الأولياء فيُؤيَّد ببعض البراهين وببعض الخوارق فيزدادُ أتباعُه ويعظُمون إلى أن يدَّعي أنه نبي مرسلٌ من الله إلى الناس ويُؤيَّد ببعض الخوارق فيعظمُ أتباعُه عندئذٍ إلى أن ينتهي خطرُه في غلوِّه وكفره فيدَّعي أنه ربُّ العالمين ولا يرد دعوته إلا المؤمنون الموحدون الذين لم يزايدوا ولم يساوموا على إيمانهم ولا على عقيدتهم ولا على توحيدهم وقد جاء ذكر الدجال قد جاء ذكره في القرآن في آية في سورة, في سورة الأنعام في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله كما أمر أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقررا بربوبيته و الوهيته واسماؤه وصفاته مراغما بذلك من عناد به وكفر واصلي واسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه السادة الغرر خيرال و معشر ما طلع ليل و نهار فاقبل على الاخر و اما بعد عباد الله فاتقوا الله عز وجل وعظموا اوامره ونواهيه واستمسكوا بايمانكم وعقيدتكم ولا سيما عند فساد الزمان وعند ضعف الدين وعند هيمن الهيمنين على امور دنياهم وشهواتهم ذكر صلى الله عليه وسلم اتباع الدجال فاول اتباعه و... فاول اتباعه واولهم واعظم اصنافه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام ففي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج سبعون ألفا من يهود يتبعون الدجال زاد الإمام أحمد بإسناد صحيح عليهم الطيالسه واليهود ينتظرونه ليقاتلوا معه المؤمنين كما هو مصرح في كتبهم وفي مقدساتهم أخزاهم الله وإياهم الصنف الثاني من أتباع الدجال المحرفون المبدلون الذين نسبوا لله الإبن والبنت والولد فهؤلاء أتباع للدجال حيث أن إيمانهم يضيع واعتقادهم المحرف يسيخ إذا, إذا ظهر عليهم الدجال ومعه من الخوارق ما ليس في مقدورهم ولا في منطوق عقولهم ولا آمالهم الصف الثالث من أتباع الدجان عباد الأوثان من الأحجار والشموس والأقمار الذين عبدوا الغائبين وعبدوا الجن والشياطين وعبدوا الأحجار والشموس والأقمار من البوذيين وغيرهم والهنادكة وأضرابهم إذا خرج عليهم الدجال اتبعوه لأن معه من الخوارق والمعجزات ما لا يستطيعون له دفعا أصف الرابع من أتباعه عباد القبور والمقامات والأضرحة الذين أشركوا مع الله في الأولياء والآئمة فدعوهم واستغاثوا بهم وسألوهم وذبحوا لهم وطافوا بمقامتهم تعظيماً لهم إذا خرج عليهم الدجال لم, ي... لم يجدوا في أنفسهم حرجاً في اتباعه لأن معه من الخوارق ما يظنون أنه ربهم حيث أنه يحيي ويميت ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيظنه هؤلاء المساكين ربهم وهذا غاية ظلاله فيهم الصنف الخامس من أتباعه الأعراب الذين نشأوا في أطراف الدنيا فقل علمهم وضعف إيمانهم وتوحيدهم قال صلى الله عليه وسلم وليقدمن الدجال على الأعرابي في ذوده أي في بره عند إبله أو بقره أو غنمه فيدعوه فيقول أنا ربك فيقول الأعرابي أنا أكفر بك ولا أؤمن والدجال معه على هؤلاء حلم عظيم يحلم عليهم ولا يعاجلهم بالعقوبة فيقول له الدجال أفرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أفتؤمن بي فيقول الأعرابي نعم لأنه يعلم أن المحي المميت هو الله عز وجل ولكنه لم يفطن إلى خبث هذا الدجال وإلى ألاعيبه وكذب شياطينه والدجال معه جن وشياطين فيأمرهم فيتمثلوا فيتصوروا بصورة أبي ذلك الأعرابي وأمه فيأتيان إليه فيقولان يا فلان ألا تعرفنا فيقول أنت أبي وأنت أمي كنا أمواتا فأحيانا ربنا هذا عندئذ يظمحل ما معه من علم ويزول ما معه من إيمان فيتبعه يظن أنه ربه وهذا من أتباع الدجال حيث انخدع بفتنته وانخدع بما يظنه من خوارقه والدجال الخبيث البعيد لم يحي اباه وامه وانما مثل عليه وانما مثل وصور عليه بهؤلاء الجن والشياطين فاحذروا عباد الله فتنته واعتصموا بدينكم واستمسكوا بايمانكم لالا تكونوا من اتباعكم فان اصحاب الغفلات هم اتباع الدجال وهؤلاء الصنف السادس من اتباع الدجال الرجال والنساء الذين ضعف إيمانهم وقل علمهم وعظم اتباعهم لشهواتهم وأهوائهم فتجدهم خلف رغباتهم ورغبات نسائهم فهؤلاء إذا ظهر عليهم الدجال بخزعبلاته وببراهينه وخوارقه التي يؤيده به الله عز وجل تمحيصا لإيمان الناس ومحقا لإيمان الكافرين فإنهم سيتبعونه وأضربوا على هذا يا رعاكم الله بمثلين عظيمين شهيرين فانظروا إلى الكرة وإلى الرياضة بأنواعها كيف تعلقت بها قلوب الكثيرين فأصبحوا يحبون فيها ويعادون فيها يوالون فيها ويعادون فيها فإذا أصبح هذا اللاعب ولو كان كافرا من فريقهم الذي يعظمونه رفعوه على الرؤوس وذاك اللاعب من فريقهم الذي هو خصم لهم يسبونه ويعادونه وليس مع هؤلاء اللاعبين أيَّة خارق من خوارق العادات ولا أيَّة معجزة من المعجزات وإنما هو تدرُّب على نوع من أنواع الرياضات وممارسة لها فسلبوا بذلك قلوب الكثيرين فكيف إذا خرج على أمثال هؤلاء الدجال. إنهم سيتبعونه ولا شك كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والصنف الثاني في النساء وأمثالهم في أنواع الموضات في الملابس والأثاث والزينات والعطورات وهي من عمل البشر تجد كثيرا من النساء يقلدن هؤلاء في ظهورهن وفي شعورهن وفي زينتهن وفي أثاثهن وليس مع هؤلاء من الإعجاز شيء كيف لو خرج على هؤلاء الدجال فإنهم سيتبعونه ولهذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أكثر أتباع الدجال أنهم من النساء قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بإسناد جيد وليعود أن الرجل إلى حميمه أي إلى زوجته وإلى أمه وإلى أخته وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبع المسيح الدجال وذلك لعظم فتنته والناس في زمان كثر فيهم الفضول والتقفل فلا يحصل أمر غريب إلا وتجدهم عليه زحاماً زرافات وجماعات ووحداناً وهذا من قلة العقل ومن العجلة والاندفاع ومن ضعف الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله فاستمسكوا عباد الله بدينكم وتعرفوا إلى الله بأسمائه وصفاته فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته وَآمَنَ به حقًا وصدقًا فهو معصوم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال المسيح الدجال أعور العين اليمنى وربكم جل وعلا ليس بأعور له عينان كريمتان لائقتان بعظمته لا تشبهان اعين المخلوقين بحال كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الدجال يا عباد الله مخلوق من أبوين وهو عقيم لا ولد له والله جل وعلا احد فرد صمد لم يلد سبحان لم يلد ولا يولد سبحانه وتعالى الدجال يموت يقتله عيسى بن مريم في باب لد في شمال غربي بيت المقدس والله جل وعلا حي لا يموت ولا ينبغي له سبحانه أن ينام الدجال يا عباد الله دميم الخلقة فإنه أعور العين اليمنى وعلى جبهته, غلظة وعلى جبهته جلدة غليظة وشعره قطط وهو أفجح ما بين القدمين إذا مشى بعد بين ساقيه أما ربنا جل وعلا فله الصفات الكاملة وله الصفات العلا وهو سبحانه جميل أجمل من كل جميل فإن الله جميل يحب الجمال كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وإن من استمسك بدينه ولم يزايد ولم يساوم على توحيده وعقيدته فإنه بإذن الله مسلم ناجٍ من فتنة المسيح الدجال ومن أسباب العصمة منه حفظ سورة الكهف وقراءة أوائلها وأواخرها فقال صلى الله عليه وسلم إذا خرج الدجال فقرأوا عليه فواتح وخواتم سورة الكهف ويقول عليه الصلاة والسلام من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصر من فتنة المسيح الدجال وهي سورة عظيمة يستحب قراءتها في كل جمعة فاحفظوها وبادروا إلى تحفيظها أولادكم لعلنا أن نكون وإياكم من المعصومين من فتنة المسيح الدجال ومن أسباب النجاء من فتنته دعاء الله جل وعلا والتضرع إليه والانطراح بين يديه دعاء وتذلل واستغاثة أن ينجينا من شره ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوَّذوا دُبُرَ كل صلاةٍ من أربع تعوَّذوا بالله من عذاب جهنم وتعوَّذوا بالله من عذاب القبر وتعوَّذوا بالله من فتنة المسيح الدجال وتعوَّذوا بالله من فتنة المحيَّة والممات فحريٌّ بمن استعاد ربه من فتنته وشرَّه ودعا ربَّه في أوقات الإجابة أن يكفيَّنا شرَّه أنه بإذن الله منجَّم منه نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكفينا وإياكم شر فتنة المسيح الدجان اللهم أعصمنا منه ومن فتنته ومن شره ومن خطره اللهم أعصمنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم أنصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين اللهم انصر من نسر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولي أمنا بتوفيقك اللهم أصلح له بطانته اللهم اجعلهم معاونا على الخير دالا عليه ناصرا لأولياك محكما لشريعتك يا ذا الجلال والإكرام هو وجميع ولايات المسلمين اللهم أنت الله لا اله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اليك انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا نصب يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغث بلادنا وأوطاننا بالأمن والأمطار والخيرات وأغث قلوبنا بمخافتك وتعظيمك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين